بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ومساكينا قرأي ردتي وهي رسول ربي عمره قول أن عمره جيرانا إراد بنا رسول ربي بوجوه حنينتي أرقة بقى جيرانا جرمه هناك قودنيقي السني جنان عمر هذا أف هل كان حرمة؟ عمر أنتني عمرة الجيرانا يا ممتينين رسول ربي صلى الله عليه وسلم دي ربي تمس ربي دي رسول ربي صلى الله عليه وسلم سنة وانت وانترها سفنو للوطة إبراهيم إلما نبي ربي صلى الله عليه وسلم يسرى دبنا يأذي القعدة وقا سدي التفا لجراء الراء مجان نبي إبراهيم لالته لا نانو عاليا جنمت رسول ربي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم أتشك بسيساني ماريا القبطية ماريا القبطية أنتوني غبرتي تاعتي ترت نبي ربي برتي مقوقس نماجد امتويو ارجف اني كوني دانيا بيا مسريتي كبتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم فيسن وجين أكا هذا مناتي ودنتنا كغبرتي وجين توراد إمام مسلم صحيح ساقي ستي كاودي سي انا بن مالك الرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم القنجاج الجنة إذا علمنا على ته مقع بابي ياتباف لي جنابن رسول رسولا خييوت ساني كيستي نبي إبراهيمي دبرتن رسولا إبراهيم كيستي ولد رجمني أنثوه سيس أنثوه سيسجيكو كيستي مع في جنان هاتي مجا كان ماريا تلكتبيان انن انقب دوانن تقارا رسول ربي صلى الله عليه وسلم فودني غسيغرا ومسيفتهنن ومسيفين تونيه ببرتي ور انصاراتي انا من مالك كجلو نمت كون اجريه نما, نما لما قجيلان غدسو يو كان في يده رسول ربي رجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال سيناني فوراني دمغتاني أكسس تفسيساني جدا سنبودة وانتي أرقمي وقا عام الوفود جدا عام الوفود جدا وقا كي سموتا جدا كوني وقا سقلال فاتحي رائر واري سينة رسولة ودي سوفي واري دولة رسولة بررسو عام الوفود جدا مقا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وقّا سقلبا خانبوتو مدينة مترني نموتا كي سمع على التلفن كي بلو نموتا بي يبرار راماناني تلفن كي سمي السوران دولة ابو كيفماني رسول ربي صلى الله عليه وسلم الجنباني واري رسول ربي رتل في باركنا كيسا مطوني قس عرباجة جولة واري مدينة في اسلام الله وفي إذا بعثوا راف، جرّك السما مرّ نجها ثم أوليت، خنف وجان سجلف فاكنى، كي سموتان جو ثما تهيّج جود، كي سموني جهف الرسول راب بيرت المدينة قلته، سجلن سني إننفع يجتن، توقفن كي سما باهلا، لما فن كي سما بني تميم. صادفان كي سمة بني أصادي أفراطان كي سمة بني بجيلة تفي كان بيرولجت قو كي سمة تكنينتو و كي سمة نقول قدور رسول ربيرة تي غلط وقاس غلفة كنا كيسا وناجيبات رجمي وانتي برا سنماد الجنة نين نجاشي توي دع بياه بشرت يا رجبا وقاس غلفة هجراء الرأ نجاشين أصحما كجرم مقانسة رضي الله عنه ملك بي حبشاتي حبشاتي دوئيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائبين برد صلاة بن عبد الله رضي الله عنه أكي رسول ربي صلى الله عليه وسلم عرعنا ميشان غارين تقو دوئيتي قاء الرد صلاة أبل سكيسا أس أصحى مع الرتي ينجر أنجر حديثة بخاري مسلم وديسة أبي هريران ربي سر هاجالة أكي جلو. رسول ربي صلى الله عليه وسلم دعا جاشي بيسي سي بي, بي أرآ صاحبني كيسان حبشاتي دعي استغفرو لأخيكم أبليس كيساني أرارمك لا نجر أنجر حديثة بخاري مسلم وديسة كيسد جابر بن عبد الله ربي سر هاجالة رسول ربي نجاشير ركت صلاته نلقي سدوب عن صفاء عبانيه ام صفاء لمتا يوقع صفاء سدفا كيسا العباد ليه يوجع رجال جودة وقا سغلفا وانتوني أرقما وانتو تكنين فا كان بودا دولي أرقمتي دولة تبوكي دولة تبوكي سدنتا لفرقتي والجين برنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته